Allahumma wa draham ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama draham dha ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma wa ta'hann ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama ta'hann dha ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, في كل لحظة أبدا عددا خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادك المال فيك اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقد عظمة ذادك العليا في كل ود وحين أبدا عددا ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراء والعلام صلى الله عليه ودافئ القلاء والوفاء والمرض والعلام صلى الله عليه الله جزمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحافة رد جانور الهدام إصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وجبه الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العربي والعجام صلى الله عليه أبي الحرمين محظوبا عند ربي المشرقين والمغربين صلى الله عليه اي والمجاهدون لنور جمالي صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم جميع الصلوات وقل على دماء في الملل على على سيدنا محمد واله ومن واله في كل عوضنا ابدا بكل سال اهل معرفته بالله اللهم صل وسلم جميع الصلوات وقل على دماء في الملل على على سيدنا محمد ذواليم ولا في اللحظه نام ذا يقول لسائل علم معرفه الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنه عرشك ومناد نجماتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والاصحاب صلاه وسلاما ترفع به ما بيني وبين الحجاب تبينوا الحجاب وتغني بما علي من اوسايبا وتزجني بما بيد الشريف ادب الكوس من اعلى شراب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه صلاه وسلاما ترفع بما بيني وبينه الحجاب وتغني بما علي منه اوسايبا وتزجني بما بيد الشريف ادب الكوس من اعلى شراب عدا خلقك ورضانا سكا ونتعشكم ما تكلم اللهم صل وسلم عليه وعلى ال لذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى ال لذلك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 والى اهل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى اهل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى اهل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى اهل ذلك ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى اهل ذلك ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى اهل ذلك ذلك اللهم صل وسلم عليه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 اللهم يا غني ما لا يا دائما يا كثير يا قدير الجهود يا واسع الاذا يا غفي اللهم يا جميل الصنيع عليم لا يجاد صلي ربي على سيدنا محمد واله وسلم رضوانا صابيا اجمعين اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والضلاء وانذ ربنا حقا ونحن عابدك واريدك وانذل لذلك تعالى يا يسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مغني كل طيب ويا ما يا اسر علينا قلعازي بذي العزيز العزيز الله اللهم يا من لا احد يهدى للبيان وتزير حاجتنا كثيرا دائما وقبيرا اللهم ان يغاوم من قاوم من يغاوم من لا يخاف منك اللهم بعز من قاوم من كان من من لا يخاف منك اللهم بعزنا محمد واهلنا بعينك التي لا تنام فوق نبنا الذي لا يرى وارعنا بجزلك علينا فلانالغ وانت ذي قدرنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرفها اللهم إنا نزالك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجساد وسحة في الرزق وتوبتك في الموت شهادتا عند الموت مغفرة بعد الموت وعفا عند العزاب ومن من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب الأسد يا ما يصيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه و نظام فندع بجملات الكلام هذا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ربنا اندلنا قبل وقوط وموين يا الله عجل رب ما نزل ان دارحيم لم يذل من غيرك عز وجل والعاضب بالعالمين فمذنا شر العدا وخذهم وبددا وجعلهم لنا فدا وابرا للناظرين يا يا ربي جد يا رب لهم يا رب فارجع يا ربي كل العداوة وجعلهم بالقابرين ولاد ولغوم ورادنا رم زبير وما ذا بيا حين صاد بالحال ولا غايبين يا الله الشرب اللي ماكري قري وقائن وقادر وعين وزاحر والشر كل المؤمنين من معتد وغاصب ومبتري وكاذب وفاجن وعيب وحاسد وشامدين يا ربنا يا ربنا هذا الباء وهذا الزنا وهذا العطاء هذا الغناء مجيب الزائلين يا الله يسر لنا أمورنا واجرع لنا صدورنا واسر لنا عيوبنا فأنت بالسديق أمين وغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وابن بتوبة لنا أنت حبيب يا الله بجاه زيدنا الرزل والحسنين والبدول والمرتضى بالبعول وجاء جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي غير الأنام وعليه الغر القرام الصعبي والتابين يا الله سبحان ربك رب العزة عما عم يصبون وسلع منع المرسلين والحمد لله رب العالمين